لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع والى علم الله، والى علم الله من ينصروه ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز.